والملايكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وابن السبيل والسائين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤثون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس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 فَمَنْعٌ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَى الْيَمِينِ وَإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم